الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ العباد حفظه الله ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عليل الكدري على الله uli hukumu na kuliandika katika lawhi al Ni katika siri ambazo hakuna yaneyjua isipokuwa yeye Allah. Wa yumkin an ya'lam al ma huwa muqaddarun bi ahadi amraini Inezekana watu kujua lililokadirwa na Allah kwa moja ya mambo mawili. Al-amru al -amru al, -awal, al Ni kutokea hilo jambu Jambo likisha tokea watu wanajua kwamba jambo jambu fulani lilikadiriwa Kala faitha wakaa shaiun Ulima bi annahu huu mukaddar Likitokia jambo, Ndipo inapojulikana kwamba jambo hilo limesha kadiriwa Li anna huu lau lam yukaddar Lam yaka Kwani lau halijakadiriwa Lisinge tokea Fainnahu masha shaa allahu kana Wa maa lam yashaa lam yakun allulitaka allahuwa Asilulitaka haliwi Kwa yu allulikadiri ya allalinajulikana Kwa kutokea jambuhilo Althani jambulapili Husulul ikhbari mir rasooli الله, Sallallahu alayhi wa sallam An umuri taqa'u fiilimustakbal Nikupatikana Kutolea khabari, mtu sallam kuelezea Mambo yatakotokea katika muda ujao Husul ikhbari Ni rasulillahi sallallahu alayhi sallam An umurin takau fil mustakbal Ni kupatikana Kuelezea mtume msa sallamu Mambo ambayo Yatatokea muda ujao Mitla ikhbari yanidajjal Fano akuelezea kwa kikusul masihi dajjal wa ajuj, wa maajuj, wa Isa Bni Mariam kuelezea kwamba haya ni katika alama za mwisho za kiyama zitatokea hivi watu njo wanajua kwamba kuna mambo yamekadiriwa, yatatokea katika muda ujao wa ghairiha na mingineyo minaluamuri lati fi akhir zaman na mingineyo katika mambo ambayo Yatatokea mwisho wa dunia Fahadhi al-akhabaru ala anna Hathihi la umura Labudda antaka Khabari hizi zinafahamisha kwamba mambo haya yliotajua Namtume sallallahu sallam Lazima yatatokea Wa anna hu sabaka Biha Wakadaruhu Nakumba imesha tangulia kwa mambo hayo قال حكم يعضن يا قدر ياكه، ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. نفنا قل زكواكم تمسا سلم، ما أحبوا أن باوي تتوكيا قريبا نزما زكيم صلى الله عليه وسلم. بياحون ينجلكانا، قام بنا ما يأتا توقيع كتوكانا نامتو مسأ سلم ومن ذلك مجا في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة لمسكيا نامتو مسأ سلم أكواجه منبر الحسن <سؤال> mjuku karibu yake anawaangalia watu mara na mara nyingine anamwangalia mjukuu wake mtume sallam yandhur ila alnas marra wa ilayhi maratan ukhra سيد yaqul namtume anasema ibni hadha sayyidul mjukuu wangu huyu ni sayyid wa أكثروا هشا قصبة وياك بين فيكون فينجي فيويل في أو في إسلام، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين نبينا الله تلتسحه قصبة وياك بين فيكون فيويل في أو في إسلام، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام إحدى وأربعين من الهجرة. Yalitokia hayo aloyeleza mtume Sallallahu sallam mwaka wa arubain na moja minal hijra Haifu jtamaat kalimatul muslimin amal jamaa Wakati lipuksanika kundi wa islamu ukaitwa mwaka huo Amal jamaa Sabu watu walipatana makudimawili mawili yli yuzuzana والصحابة رضي الله عنهم و فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا و الله سبحانه وتعالى الحسن الكوى بالنمدوغو ويوما الصحابة رضي الله عنه وقفهم كتكان حديثه وبل الحسن بن علي رضي الله عنه حتى كفح ليكوى مدوغو وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من السلح نكوى بعد تعيش مبقى يا فتكاني هايو آليه اللي سلم يسلح بينه وإسلام وهو شيء مقدر نهيل نجام لمشا كدري وعلم الصحابة به قبل وقوعه wa sahaba walijua jambo kabla kutokea kutokana na maelezo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kauluhu waliman bil qadari khayrihi wa sharrihi hulwihi wa murri na kuamini kadar na sharri Tamuyake na chungu مambوا مباوه مباوه مباوه مباوه مباوه ومن قدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا يتي هايو أميش يا كدري يا الله مولاويت جاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره بقجة حديث جبريل نقوى قدر khairi zake na shari zaki kila lolikadiria Allah subhanahu wa ta'ala liwe la khairi liwe la shari ni lazima kuamini hii moja katika nguzo za imani sita kuamini qadar wallahu subhanahu wa ta'ala khaliq kulli shay'in wa mukadiru Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuumba kila kitu na ni mwenye kukadiria kitu hizo والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدره قال الله عز وجل الله خالق كل شيء الله يميمبا كل كيت وقال وخلق كل شيء فقدره تقديره الله يميمبا كل كيت نا ككديريا هو جبل القدر njambo lipo katika qur'ani ni lazima kila muislamu aamini jambo hili la qadar ndipo imani yake itakamilika fa kullu ma huwa ka'inun min khairin wa sharrin huwa biqada'i allahi wa kadaari ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa hukmu ya Allah na kadaari yake nakutaka kwaaki kila lila lotokea na kila lila lotokeya, na kila lila takalotokea liwela khiri, liwela shari ni kwa hukmu ya Allah na kadaari yake nakutaka kwaaki kwa hukmu ya Allah kwa hukmu ya Allah wa kadaruhu haasima ahlu ilmi Eh, matamshi haya Iذا jtamaa iftaraka Yeki kutana Pamoja katikaibara moja Maana yake nimbali Inakua qalla, Ni hukmu ya Allah Na qadar ni makadirio ya Allah Alqalla huwa Iذا iftaraka Wa ida ftaraka Ijtamaa Yeki Hapo inakusanyika maana yake Likisemwa moja qadar Basi inaingia ya Allah Ikisemua kala, inaingia kadari ya Allah Wanasema hivyo maulama Kondomana mara nyingi unakuta Bikala illahi wakadari hi. Sasa hapa, yamikusanyika kusanyika katika moja Kila moja maana yake Lekin likitajwa moja, jingine linaingia katika maana ya jingine قال فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله وسلم الطويل وفيه والخير كله في يديك والشر ليس إليك حدثي علي رضي الله عنه كتكدوا يمتومه سلام نفو ننذيك والخير كله في يديك والشر ليس إليك خيري زوتي زيكو كتك مكونيكو نشاري سييكو هينسبشي نووي رواه مسلم قال هذا الحديث فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه Hadithi hii haifahamishi kwamba shari haitokei e, kwa hukumu yake na kuumba kwake wa inna maa maanahu anna allaha la yakhluqu sharran mahdhana la yakunu li hikma maana yake ni kwamba allah haumbi shari peke yake bila hikma akiumba shari li jambo la shari basi ni kwa hikma katika hikma zake alizo allah subhanahu wa taala ديومانا والشر ليس إليه الا فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه حديثي اي فامشي كوان بشاري Haitokei kwa hukumu yake na kuumba kwake hapana wa inma maanau anna Allah la yakhluq sharran mahdhan Waleja tarattabua leihi fa'ida, biwajihi minaluuju. Pia simana, kwamba haipatikani, kwa shari, hiyo fa'ida yoyote kwa jo, moja au nyingine. jo, jo, la jo, jo, jo, Vile vile ni kwamba jo, jo, Allah jo, peke, peke yake hiyo jo, kwamba jo, Allah bali yakunu dakhilan tahta umum bali sharihiyo inakuwa imeingia chini ya umum mambo yaliyo enea jindani yake ineingia yu shari shari hainasbishii kwa alwa moja kwa moja jo istiklalan bali yakunu dakhilan tahta umum bali hiyo inakuwa imeingia ndani ya vitu vingi vilivyoelezewa vio kama kala allahu azza wa jalla, allahu khaliku kulli shayi أظن من يكُوم بقِلَّ كِتُوَّه، هَذَا سَيِّن عُمُومٍ إِنَّ إِنْجِيَةَ خَيْرِ إِنَّ إِنْجِيَةَ شَرِّ جِوَدَاحِلًا تَحْتَ عُمُومٍ. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. سِيَّ كِلَّ كِتُوَّه تُمْكِيُم بَكُوَّ Ufanyiwa adabu pamoja na Allah bi adami nisbati wahdahu ila Allah Kwa kuto shari peke kwa Allah mtu afanye adabu asiinasbisha shari moja kwa moja kwa Allah Sijimwielewa eh asiinasbisha shari moja kwa moja kwa Allah walaha جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول ويوفني عداب كما يلذكوجا يلذكوجا الله سبحانه وتعالى كوسو مجيني كوفني عداب كواه وكو نسبش خيري كوا الله نكو يتجى شعري على البناء للمجهول كوجينغ مجهول kama hajulikani alifanya hiyo shari au aliele shari Kala allahu azza wa jalla wa anna la nadiri asharr un urida biman fil arli, am aradabihi bihim rabbuhum rashada sisi hatujui Nishari shari imekusudiwa kwa walio katika aw au mula wao ametaka mwongozo uongofu kwa, kwa watu walio katika arli. wa anna la nadiri أشر أريده بمن في الأرض. سيسي أتقولي نشر إليك صديق قائل يقطع الأرض. هذا بناء للمجهول. فهناك قامني الله علي كديرية. لكن هناك قسم أشر أراد الله بمن في الأرض. هاكم نصب شيء الله شر. لكن خير أم أراد به مربوهم رشدا. هيني يتأدب مع الله. فهناك قام بيوتي أمري الله سبحانه وتعالى. كيوتأدبًا مع الله تعالى وزيكم نسبي شيا شاري مودك ومودي الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى دي عليك دير من بيوتي من بيو خيري ن نم بيو شاري. سادساً من مراتب القدر الأربع كما مر قريباً مشيئة الله وإرادته كت كدرة جز قدر نه كمال يبيج وكونيما نكتا الله مشيئة الله وإرادته المراتب الأربع للقدر علم الله الأزل علم الله الأزل في كل ما هو كائن ثانيا كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الثالثة مشيئة الله وإرادته وتتكى الله سبحانه وتعالى يوتي الي الله يا يا خير او الله سبحانه وتعالى الله وإرادته. قال والفرق بين المشيئه والاراده أن المشيئة لم تاتي في الكتاب والسنه الا لمعنى كوني قدري مشيئه haikuja katika Qur'ani na Hadithi isipokuwa kwa maana ya kidunia iliyokadiriwa illa li kauniin qadarid maana ya kidunia ambayo yamekadiriwa ndio inakuja hiyo mashia Waammal irada fa innaha taati limaanan kauniin wa maana diniin shariin irada inakuja kwa maana ya kauni maana ya kidunia نمان يكي ديني يكي شرية إرادة كون الفرق بين المشيئة نالإرادة مشيئة ينكوجة ومان يكي دنيا مامو يليو كدري irada دنياني أما إرادة maana مان يليو كدري ويكي دنيا ya مان يديني يكي شرية ومن, ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي In arattu an ansahalakum Inkana allahu yuridu an yugwiakum Wala yanfaukum nushi Nasahazangu hazita kunufaisheni In arattu an ansahalakum Nikitaka kukupeni nasaha Inkana allahu yuridu an yuguiakum. Iki Ikiwa Allah anataka kukupotezeni Nasahazangu hazita faa Inkana allahu yuridu. Ainyoguiakum Ikiwa Allah anataka kukupotezeni Hii ni mashia kaunia kadaria Mashia kaunia kadaria jiohi Inkana Allahu yuridhu Ainyoguiakum Hapa katumia neno irada ne? Irada hii Mashia Hini ni mashia. Hii ni mashia, hän on kwa maana Kauniin kadari mashia hii, kutaka. Tafsiri ni Iraden Mashiya, na on tafsiri Hän on kutaka. Mashiya, Hän on Kutakan. kutaka. Lakini hapa Hän on Kutakan, hii kutaka kwa kidunia, Allah Kutakan, kukupotezeni hapa duniani. Hän on Kutakan, Hän on Kutakan, Hän on watu fulani na Wakawlu huta aala Famai Yuridillahu ani Yahdia Yashrah Sadarahuulil Islam. Waman Yurid Ayulilla, Yajal Sadharahu Layikan Harajan, Kaannama yassa sama Ane alwa an imtaka kumuongoza uki kifu kwa jilia u islam. Ane taka kumpoteza anajali kifu ajake ni dhiki ni harajj. Hadihi كونية قدارية. لماذا الدنيا نى؟ كوني مسيح قدارية كونية. قال ومن مجيء الإرادة بمعنى شرعي قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أظنك تكين وبيسي حق تكين وزitto هذه إرادة شرعية. هذه إرادة شرعية دينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من دين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah hataki kukujalieni uzito katkadini lakini anataka kukutoharisheni na aitimize neema zake kwenu ili mpate kumshukuru Huyu ni irada shar'iyya diniya Qala wal farq irada al anna irada al kawniyya takunu ammatan Fima ma yuhibbu Farka baina irada mbili hizi Nikomba ile irada ya kaunia Inakua inaenea Katika mambo penda Allah Na anayo Irada ile ambayo ni kaunia Hii inaenea Katika mambo ono Allah Na anayo ina Inakusanya yut Hii irada yaki kaunia Wa irada tusharia Fala takunu illa Fima yuhibbu Allahu wa Hii haiwi ispuka katika mambo ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia Hii ni irada sharaia Sawa he? Eh? hii ni wazi Hii ko wazi, zaidi eh? irada kaunia inaenea mambo ambayo ni akheri na asari Mambo anayapenda Allah na asio yapenda Allah أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. هي عيوي. يسقوقك كيال مام وبايو. الله أنا يبينا كويرديا. بي والكونية لا بد من وقوعها. فرقني جنة. مبوي كونية هاي كدنيا لازمة والدينية تقع في حق من وفقه الله. أما إرادة دينية هنا تكيه كتك حقي يولي أمباي الله من موافقش وفنمامو هاو يكي ديني والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله هيا تكيه كتك حقي يولي أمباي هجبات توفقي الله هنا دينية والكونية بد من وقوعها والديني والدينية تقع في حق من وفقه الله دينية نتكيها كتك حق يا يولي أنباهي الله مش موفكيشا وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله هيا تكيه كتك حق يا يولي أنباهي هجا باتا أو هجا توفيق يا الله قال شيخ العباد حفظ الله وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي. نكون كلمات متمسية بها. هو يقص كوني منها القضاء هي نقص معنا ذاتي. كوني نشرعي. إرادة كونية ما إرادة شرعية. القضاء والتحريم والإذن نكتو إذني والكلمات. والأمر وغيرها ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها اقتدى شهيدي هايا من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليل في الباب التاسع والعشرين سابعا ما قدره الله وقلاه وكتبه في اللوح المحفوظ بد من وقوعه عليه درياء الله Nakuya hukumu na kwaandika katika lawhi al lazima liyatoke. lazima litokee lazima yatoke wala taghyir fihi wala tabdil wala hakuna mabadiliko ya jambo hilo lazima litokee hii ndio ile al-qadar azali al azali ambao tayari Allah ameshahukumu e, litokee jambo hilo na liweshaandikwa lazima litoke, hakuna mabadiliko katkaha, katika hilo Kama kala Allahu Azza Jalla Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum Illa fi kitabin min kabli anna baraa haa Ma asaba min musibatin fil ardi ha, ha, Halijia wapata Au hauta msiba msibawote katika ardi Wala msibawote katika nafsizinu u tayari umeshaanlikua Kabla haujia umwa قبل ان كتوكيا يعني عمهش انديكوا وتوكيه هي دي لا بد من وقوعه ما قدره الله وقاله وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه هذا هو القدر الازلي وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف كلام مزمن شو ندله؟ مبوق ويمشى كوكا؟ هاي عندي كيتينا جوهيه اللوحة المعفود. امشى عندي هذا القدر الأزلي. وأما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشريعة. أما قول الله تعالى: "وفوت الله حكم ونوايتا نكوي ثبت شيئا وعنده أم الكتاب نيكو قاكي لوح المحفوظ دي أم الكتاب هي مفسري وكم باهيو هاي نمام وامباو ينهوسيانا نشرية. فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء. الله yuthbitisha katika sheria yake Hukmu anoitaka huifuta na yuthibitisha nyingine He, hii ndio Allahu ma yasha'u wa waindahu umul kitab hi inahusiana na mambo ya sheria ndio kuna nasikh na kuna mansukh katika Qur'ani ndio hii yamhullahu ma yasha'u wa waindahu wa 'indahu umul kitab ma nansakh min ayatin aw na'ti bi mina, minha mithliha hatta khutimat bi risalati Muhammadin sallallahu ala sallam allati nasakhat jami'a ashara sharai qablaha mpaka syariah ikahitimishwa kwa ujumbe wa wetu Muhammad sallam alayhi ujumbe ambao ulifuta sheria zot zilizo kuwa hatta khutimat برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ودوماً ومتوماً أبا وأمه فوتا شريازوت الجلز قبل ياكه. هينجيو يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ. بي مفسر و wa yali makadirio ambayo hayapo katika lawhi al mahfuz yakunu bi aidi malaika kama yali yanokuwa katika mikono ya malaika yakunu bi aidi al malaika kama lile ambalo linakuwa katika mikono ya malaika hii, hii yamhu Allahu ma sha'a wa yuthbit piy nafasiliwa hizi hivi zile kadari ambazo hiya fi ghayri al Haziku katika lawh lakini wamepewa kazi malaika kadari hizo makadiyo ya Allah hayo amewapa malaika wapeleke mvua kule wasipeleke mvua huku wapeleke upepo mkali kule wapeleke upepo mzuri huku hizi ni kadari ambazo wamepewa malaika واتكيليزي أمرز الله سبحانه وتعالى بيزي مشاقديريونا الله لكن زيكو كاتك مكونو يا ملايك جيو كالذي يكونو بأيدي الملايك قال وانظر شفاء العليل لبن القيم في الأبواب الثاني والرابي والخامس والسادس فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المعفور ابن القيم وميتاجا كاتك كلا Makadirio maalumu baada ya makadirio yaliyo katika lawi ilmafud halafu kuna makadirio mengine maalumu maulama wana wanagawanya wana, wana kadar kwenye vifungu vinne kuna lkadarul azali wazima, kuna lkadarul umri ili inootiwa katika eh, pale wakati mtu wakitiwa roho katika la mama yake. kuna hauli kadari ya kila mwaka ili katika leilatu lkadiri ألا نكدير <تصفيق> يا ممبويا تكو تكي يا كيل ماك كتكليلة القدر هل القدر اليومي مكديريو يكيل سكو معلمان وناجوان يا قدر كتكيفنغو يو فين القدر الأزلي نالقدر العمري نالقدر الحولي نالقدر اليومي كيل سكو كل يوم في شأن وأما قوله فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ بعد مكاديريو يليوك كاللوح المحفوظ هلفقنا مكاديريو من جين معلوب وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء يعني هاذيهي قضاء يا الله اسبقوا دعاء دعاء لنزيه قدري يا الله دعاء لنزيه قدري يا قدر اسبقوا دعاء حديث ينسمه لا يرد القلاء الا الدعاء هاذيهي قدري يا الله اسبقوا ولا يزيد في العمر الا البر ولا يزيد و انت وما وَيَمَا أُنَزِدِيشَ كَتْكَ عُمْرِي وَمْتُو أُنَزِدِيشَ عُمْرِي وَمْتُو أخرجه التلميذي رقم ألفين ومئة وتسعة وحسنه وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم مئة وأربعة فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ هي هيفامشي كُبَلِ المحفوظ هي لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر هيفامشي كما أضع مبدلش مكادر يهيك يليه كتك لوحي المعفوظ أكزهي قدر يهيك كسبب يدعيه يمدعي هي هيفامشي هيفيو إن أفهمش ذيبه وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور Wakaddara asbaba litilka salama hii inafahamisha kwamba Allah amekadiria usalama wa sharihizo. hizo na akakadiria sababu za usalama huo nihi hii dua ya huyu mja wake Allah amekadiria mja wake amuombe ili azuie sharihio hiyo ilikuwa impate mnaelewa eh hadithi hii inafahamisha Ala anna allaha Kaddara salamata minashuru Allah amesha kadiria na hizo shari Kwa hii dua Wakaddara salama Amesha Sababu za usalamahu Sababu yakin nini? Ni hii dua yamdiyawaki atiko yumba Atamsalimisha na hayo majanga Ambayo yalikuwa yampate Walmaana Anna allaha dafa'a anil Abdi sharran Maana ni kwamba Allah amemzuiliya mja shari wadhalika muqaddarun bisababin yaf'aluhu na hilo limeshakadiria kwa sababu atakaoifanya huyu mja wake wa huo dua sawyenyewe so, ni hii dua Wahua huwa muqaddar hii dua pia imeshakadiria Naam wa huwa muqaddar hii dua pia فهو لا يرد القضاء إلا الدعاء وكذلك قدر ان يتولى عمر الإنسان فيل في الله امش عمر عمري وموت ومره امش قدريا عمري وموت ومرهفو انت فلان وقدر ان يحصل منه سبب لذلك نايه امش قدريا يطيكاني سبب يا عرهفو وعمري Nini sababu yake wahua albiru Ni kufanya wema rahim, Na kuunga kizazi Ni katika sababu Za mtu kuwa umri wake ni mrefu Anaunga kizazi hafa, Hakati kizazi Anafanya wema ana watu wema Hizi ni sababu za umri wake kuwa mrefu Tasa Allah meshaka diria, Kwa mamja wake huyu umri wake mrefu Na sababu watazifanya Hizo za kufanya wema na kuunga kizazi فالاسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره سبب نهيج ونيكو سبب بشوى فيو تنيكو حكمه يني كم كم ياكي تاري الله مشا حكمه في بضحكانه نهيجو نا مشا كادريا سبب هيزو بضحكانه إلى عمره وهو أكه وامريف وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم Mansarrahu ayyubsata lahu Fi rizki aw yunsa alahu fi athari Faliasil rahimah Ambae, ime, itamfurahika Itamfurahisha Kukunjuliwa katika rizki yake rizki yake iwe kubwa Au yunsa alahu Fi athari Au azidishiwe katika umri wake silrahima rahimah Na unge kizazichaki Rahul Bukhariyu Wa Muslim. قال وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر عمري وأمت عمري وكلا أمت أمشى كذريوة المحفوظ لا يتقدم عنه هوتا لي كل كلوح المحفوظ ولا يتأخر ولا هوتة ليوة كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Allah hayakhirish nafsi ikija wakati wake wa kutoka nafsi hiyo Allah hayakhirish hi Wakala ta'ala likulli ummatin ajal idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan Wala la kila umma unaumri wake na muda wake uliowekwa ukishafika muda wake fala yastakhiruna sa'a Wala la Hawata chilewa hata kitambo kidogo wala hawata muda hu Wakullu mammata Au kutila fahuwa bi ajalihi Kila alie fariki au alie wawa Nikwa ajali yake na umri wake umesha malizika Aida mefariki au wa Umri wake umesha kadiri wa ufikie hapu Wala yukalu walahisemwi Kama kalat ilmuotazila Inna ilmaktula kuti alaihi ajaluhu Muotazila yasemailu Alie wawa umekatwa umri wake umri wake umekatwa ulikuwa uendelee lakini kwa kule kuuawa umri wake umekatwa la huko kuuawa ndio umri wake umimalizikia hapo waneu la lau lam yuktala laaasha ila ajalin akhar itikadi ya mu'tazila ni kwamba lau si kuuawa mtu huyo angeishi mpaka muda mwingine lakini siyo itikadi ya sunna ni kwamba kila aliyekufa au aliyeuawa umri wake ndio umemalizikia hapo alipouawa fa inna kulla insanin qaddara Allahu lahu ajalan wahida kwani kila mtu Allah ameshamkadiria muda huo mmoja wa qaddara li hadha al ajali asbaba akukadiria muda huo sababu zake fahadha yamutu bil marad huwa takufa kwa maradhi wa hadha kwa baharini وهذا يموت بالقتل انه يتكفى كوعا وهكذا تعددت الاسباب والموت واحد سبب الوفاه لكن موتي نهايه هو موتي امشقديريوا mtu yamfike sawa amekufa kwa kuuwa au amekufa kwa madhani kwa maradhi kwa hiyo kila katika المحفوظ تقدير أو قدر أزلي. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.